Copyright. Gute like förlack, München. Bok 2. En gratis utkurs i många språk. Gå till www.book2.de för att ladda ner den senaste versionen. 1. Wahed. Wahed. Personer. الأشخاص. الأشخاص. يوج. أنا. أنا. جوغ و دو أنا وأنت. أنا وأنت. ذي تو. نحن الاثنان نحن الاثنين. هان. هو هو هو و هون هو وهي هو وهي دون båda كلاهما كلتهما كلهما مَنَن الرجل الرجل الكوينة المرأة المرأة بانة الطفل الطفل en فاميليا عائلة عائلة من Min family. عائلتي عائلتي من فاميليا أرها عائلتي هنا. عائلتي هنا. jag är här. أنا هنا. أنا هنا. du är här. أنت هنا. أنت هنا. han är här och hon är här. هو هنا وهي هنا. هو هنا وهي هنا vi är نحن هنا نحن هنا أنتم أنتن هنا أنتم هنا dom är alla här كلكم كلكم هنا كلكم هنا